بسم الله الرحمن الرحيم وقور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُونِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا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 تكذبون أفزحر هذا أم أنتم لا تنصرون اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كن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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا قُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ لَهُمْ بِحُرُرٍ عِينٍ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 كل امرئ بما كسب رهير وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنافعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ ذِي الْمَانِ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتساء فييم فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا نَضَلُّ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن أَمْ يَقُولُونَ أم يقولون شاعرن تربص به غيب الملون قلت ربصوا فإني معكم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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا نوقنون أم عندهم خزائن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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروه المكيدون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 فَزَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ذٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإذَا بَارَأَ